وعدي وقدر مكتوب وعدي على جبيني انكتب على قلبي لازم العين العين العين ترى ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا يا وعد حي يا يا وعد حال يا سيد الرجل سيد عابر يا قبيل سيد عابر يا قبيل نظر يا سيدي الناس نظر يا سيدي الناس لو جماله له كلك جماله يرضع لا قال عيني تقول له عيني تقول له عود كل عود يا عيني الا اكثر مين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 يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين كل قلبي عن عيون نعما إلا عباد بدري إلا عباد بدري يا و The small head, the slender. I ها ها ها ها ها ها ها كده ولا كده اللي حليل النبي والنبي يا ريبا يا ريبا زوء كويس من يوم نجيتي كنت تزورتي من يوم نجيتي كنت تزورتي يا سيد زين يا فخر راعي يا سيد زين يا فخر راعي ذكرني من يوم من I'm a good man. like a like it I'm a تلبك وزر فيدي يا سيدة زينة يا طهر رائم يا سيدة زينة يا طهر رائم مني يوم مني وروح للكريمة وقول لها امشتق لأدور جدها وروح لمنوسين وقول لها امشتق لأدور جدها أروح قلنا ويشرح, أيوة أيوة. أروح <تصفيق> ويشرح أروح يا أروح للكريم اروح الله الله الله الله راح لي المغشير عظيم يقول لها امش قدها الورجتها اول الحج رمضان ابو غانا ليلت الأخوة المتحبية ليلت الحبايب. والحق فاضل وخال حق صامر مسيب سلح و أبو غارب بمأسورة بالليل هيك جايه مخصصه تبص في يا طول راسها يا سلام يا لو شفتها و هاتش شئ الشقاعي روح قول لي ويشرح روح قول لا مين روح يلكريما الله الله اجل قلبي si See you. World. I see it in I زكري ويا ألي زكري ويا جلي الموحدين ويا جليل الموحدين ويا شفوق ويا شفوك على اليتام والمسكين هو على شافع والمسكين يتعب يا شفيع عل اوه ويا كاشف يا شفيع الامه ويا كاشف يا حضره النبي يا سيدي يا سيدي وسمبي ويا تجراجي هو تجراجي ويا عروس النيه يا ويا عروس النيه هو يا مو Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh, yeah, yeah, yes, ya سأشر ابقاعني نبينا رأى تجدي الشمس حسن تعجب فقالت له أنت من أي يا حبيبتي Voy a y y الشمس أجر أبو قاعد نبياً رأت الشمس حصلاً تعجب فقالت له فقالت لك الله فقالت, فقالت له أنت من أية قبيلة Fakal ala ya Fakal ala ya Rabbimine nur sağ olin Ve adama mevdu Olu afin as'un Let's the deep no, black <laughs> يا يوسف وزرنا صلت ركيعتك وفي حجر إسماعيل صلت ركيعتك يا رب عدنا يا ربي نجل النميل وعدنا احنا وحبايبنا احنا والحاضرين والسماعيل سلنا بيا من قبل أن يخلق الكرم من قبل أن يخلق صورها الواحة سيطسنا النبي رحمة صدق وسلم ذلك عليك يا حضرت النبي Suyuza dı En Sayrits Suyuza ان ترضى وفينا معجزه اترضى يا ابا الزهراء ايطا مع الجاجل وجد ضياعنا ونحن الى اعتاب بابك نمسبو نحن الى عتاب بابك ننصبوك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا رب السر يا ساعدنا بالنبي عشان اللي هيطمنا سيدنا النبي ايوه يا ومن قبل بادئ الوجود كتب على ساق العمي لا اله الا الله الحاج عبادين السحره ربنا رحمه واخويا ابراهيم واخويا السيد السيد ابو عبد العزيز ومحمد ابو عبد الكريم الشحبه الحلوه بيت التحفيز اخويا كان ميل Wala the one who is the one who illa iblis Iblis who is سقولك يا شعر من تعالوا وعلموا ان نسيكم محمد يا حاضرين التاب السيد عبد يا سيد يا سيد You are so long, you are so long, you are made of your maiden, you are made of your maiden, امام الكريم ليمن العظيم عايمه بالله مداع يا بغايه يا معود يا جرجوان عود يا حاج شاغر عود بغايه محمد <نصفيق> يا <عبد المطير نصفيق> يا عود يا بنور <نصفيق> عود